بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن سبح لله ما في السماوات والأرض سبح ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض له ملك السماوات يحيي ويميت يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وهو كل شيء هو الأول والاخر والظاهر والباطن هو الاول والاخر والظاهر وهو بكل شيء عليم وهو عليم. هو الذي خلَ السماواتِ والأَرضَ فيِي سَّتيِ أي مِثُمَّ استوى على العج يَعلَمُ ما يَلجُ في الأَرْضِ وما يَخْرُجُ مِنْها وما يَنزِلُ مِنَ السَّماءِ وما يَعْرُجُ فيها يَعلَمُ ما يَلجُ في الأَرْضِ وما يَخْرُجُ منها وما يَنزِلُ مِنَ السَّماءِ وما يَعْرُجُ فيها وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما ان انما كنتم والله بما تعملون بصير الله بما بصير له ملك السماوات والارض له ملك السماوات الله ترجع الامور والى الله ترجع الامور لَيْلَ فِنْ نَهَارٍ وَيُولِجُ نَهَارًا فِي اللَّيْلِ وَهُوَ لِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُودِ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ, ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات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 إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا قَاتَلُوا وَأَخَذُوا مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَالَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِّيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إلى لَنُ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ولله ميراث اَوَّلُ مِّنكُمْ مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ لَا يَسْتَوِي الْمُؤْمِنُونَ ۚ مّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ 126. أولئك أعضوا درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا 127. وعد الله الحسنى 128. والله بما تعملون والله بما تعملون خبير اهو بما تمنون خيرا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له ولهم ايه كريم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له ولهم اي يوم كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعون بين ايديهم وبائمانهم بشراكم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعون بين وَاشْتَرَكُوا الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَاشْتَرَكُوا الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هو الفوز ذلك هو الفوض العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا 129. بينهم بسور له باب باطله فيه الرحمة مِنْ من قبله مَعَكُمْ قَانُونُ بَلاء وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَعَكُمْ قَانُونُ بَلاء وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور وتوبصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى فَالْيَوْمَ لَا يُقْضَىٰ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَالْيَوْمَ يُقْضَىٰ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وبئس المصير, وبئس المصير ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب اَمْ نُهْلِكُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُ كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَلَا يَكُونُ كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فاسقون وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ أَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا لَنُكُلَ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ هُدًى بَيِّنًا لَنُكُلَ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ إِنَّ الْمُصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَهُ اللَّهَ قَضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ ولهم أجر كريم إن المصدقين والمصدقات وأقرأوا الله قبرا حسنا يضاف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا في الله ورسله أولئك هم الصدقين سَدَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كفروا حياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر يلم أن إنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما كمثل غيث أعجب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 اِتَّقُوا دُنْيَاكُم لَمَتَاوُغُ سَابِقٌ إِلَى مَوْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بالله ورسله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 119. في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك, يسير إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ لِكَيْ لَا تَأْسَوْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ يُحِبُّ كُلَّ مُفْتَالٍ فَخُورُ اللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ مُفْتَالٍ فَخُورُ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ الناس ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معه الكتاب والميزان ليقوما ناس بالكسني وزلن الحديدة فيه بأس شد لقد أوزوزنابات و زما الكتاب والبيز يكو ناس بالكسني وزل الحديدة فيه بأس شد وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله, إن الله قوي عزيز إن الله قوي عزيز ولقد أوسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريته وَتَوَلَّكَ الْكِتَابَ وَقَرَأْنَا سُلَيْمَانَ نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمْ نُوحًا وَتَوَلَّكَ الْكِتَابَ فمنهم, فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ, وكثير منهم فاسقون 121 ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل 122 ثم قفينا على آثارهم 121. وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعواه رأفة ورحمة ورهبانية ارتدعوها ورهبانيتني تدعوها ورهبانيتني بتدعوا ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله فما راوها حق قرعايتها الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرُهُمْ آثِمٌ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتقوا الله وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُم كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُم كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رحيم اللهم غفور رحيم لالا يعلم اهل الكتاب الا يقدرون على شيء من فضل الله وان الفضل بيد الله لالا يعلم اهل الكتاب الا يقدرون على شيء من فضل الله وان الفضل بيد الله وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن